بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا في هذه الليلة ومن خلال دورة الدورة السابعة دورة الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى المعقودة في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية يطيب لنا أن نستضيف فضيله شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في محاضرة بعنوان أهمية, أهمية البدء بالتوحيد وأنه وأهمية البدء, البدء بالتوحيد وأنه الأساس لجمع كلمة الأمة فجزاه الله خيرا فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاته السلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فإن التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى هو أساسه وأساس الملة وهو مكن الأول من أركان الإسلام والتوحيد معناه إفراد الله جل وعلا للعباد ترك عباده ما وهو معنى لا اله الا الله فإن لا اله نفي لجميع ما يعطي الله وإلا الله اثبات هديت لله سبحانه وتعالى وبهذه فاعث الله جميع النبيين والمرسلين قالت ألا وما أرشأ من قبل رسول إلا أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أعبدون وقالت وعلا أعثنا في امه رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الله فقوله عبد الله هذا هو الاثبات والجنات اهود هو النبي فاغوت كل اعبد من دون الله عز وجل فهو قوت فهذه هي التي عاش الله بها رسله من اولهم الى كل رسول يقول لقومه يا اخي اعبدوا الله ولا وبه به شيئا قالها نوح عليه الصلاه والسلام اول الرسل وقالها هود وصالح وشعيب وابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام كذلك ابن مريم ما قلت لهم الا ما امرت به ان اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عنصار هذا هو معنى التبيت وليس معنى التبيت يقوله علماء الكلام انه افراد الله افعاله كالخلق الرزق احياء فالتدبير ان هذا المعنى موجود في الفطر ويقوله كثير من المشركين بينما تسألهم قالت الا لئي فطر من خلق اوات ولا ان خلق ماوات الارض فيقولنا لقهن العزيز العليم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج, ويخرج الميت الحي ومن يدب الامر وسيقل الله فقل هذا لا تكون فهذا موجود عند كثير من الخلق مش مشركهم ومؤمنهم وهو مركوز في الفطر فلا يؤيد لانه انما هو وسيله ودليل التوحيد الالهيه الذي هو اسم الله جل وعلا عباده المشركون الاولون كانوا يقرون لله بالربوبيه فقط ولكنهم يشركون ولوهيه عبادته لما قالت ألا وما يؤمنهم بالله إلا وهم مشركون ولن كانت الربوبيه لما قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين وهم يقوم به قص القرآن الكريم إنما قلت لهم من أجل أنهم ينقون الولوهية كما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله افلحوا قالوا على الآله إله واحد إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الاخره إن هذا إلا خطأ هذا هو الذي أنكره وجحده لأنهم لا يريد عباده اصنامهم والهة ومعبوداتهم التي عبدونها مع الله كما تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله هكذا كان دين المشركين الاولين وهو المشركين معاصرين الذين لا يعنفون لا اله إلا الله فالمشركون الأولون من قولها لا يلتزمون بها لا يحققونها بل يعبد غير الله من الأموات قائدين الجن والإنس والشياط يذبحون لهم وينذرون لهم ويعففون عند قبورهم ويستغيثون بهم فلا فرق بينهم وبين مشركي قريش الذين قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان مشرك قريش مش احذف منهم لانهم انفوا من التناقض ان يقولوا لا ان يبطئوا لا إله إلا الله ثم يعبدون الله غيره لأن هذا التنقض وهم لا يريدون التنقض أما هؤلاء المشرك المنتسبون إلى الإسلام اليوم فهم لا ينفون من التنقض فهم يقولون لا إله إلا الله ومع هذا يستغيثون بغير الله وينبحون لغير الله وينظرون لغير الله إلى غير ذلك ممارسة الشركية التي يفعلونها عند الكور والأضحة، الحاصل أن التوحيد المطلوب الذي جاءت أصوله هو افراد الله جل وعلا العبادة إضافة إلى الطاع التوحيد الربوبيه ولهذا يقول توحيد الربوبيه مستلزم لتوحيد الالوهيه وتوحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه فلا بد من الربط بينهما ولا يجوز ارتباط بين هذين النوعين ولهذا يقول العلماء نوعان: توحيد الربوبيه توحيد الألوهية، او يكون توحيد بالمعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد، وتوحيد بالمعرفة والإثبات، هذا هو الربوبية، توحيد بالقصد، وهذا هو توحيد الألوهية. ولكن لما حدث في الكون المفضله من الفرق من ينكروا الاسماء والصفات وهي من توحيد الربوبية لما حدث من ينكرها ويخرجها من توحيد بها ذكر العلماء ان ثالثا هو توحيد اسمه الصفات ردا على المعطلة الذين ينفون الاسم والصفات وقالوا هذه انواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الأسماء والصفات وقد سمعنا من الجهال أو من اهل الضلال من ينكر هذا التوحيد وي توحيد نوع واحد ولكن هذا لذلك وهذا إما من جهلهم وإما لظلالهم فإن الله سجل وعلا لك انواع في الثلاثه في القرآن الكريم وكل الآوات يتحدث عن الرب سجل وعلا وأفعاله وتدبيراته لا يزيد الرغوبية ثلاث وانزال الغير جاء الأموات غير ذلك وأما الآيات التي تحدث عن عبادة وحده لا شريف هي التوحيد الالوهيه مثل يار افدو الله ما لك الله غيره وكل الآيات تتحدث عن صفات أسمائه وصفاته ايوه فيه اه الصياد هذا القران جاء بانواعيد في مواضع كثيرة اذكر مثلا يروج الصفات. ذكر الله انواعيد الثلاثه اولى قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين هذا في توحيد الربوبيه الرحمن الرحيم مالك الدين. هذا في الاسم والسأل إياك نعف وهياك تعين هذا في الألوهية آخر سورة القرآن وهي سورة نس ذكر الله أن وعد ايضا قالت لا. بسم الله الرحمن الرحيم قل برب نس ملك نس إله الناس فقوله برب الناس هذا توحيد الربوبية ملك الناس هذا في توحيد الاسماء الاله الناس هذا في الالوهية هذه الانواع وجودة ولله الحمد في الله عز وجل في من أره ولم يأخذه الهوى أو الاعمى الأعمى العلماء لم يأتي تقسيم من عندهم وانما اخذوه من كتاب الله عز وجل فهذه حقيقه التوحيد قلنا ان التوحيد هو اول ايات الرسل في دعوتهم لانه الاساس الذي به تبنى الاعمال فاذا صح الاسد ونفع صاحبه واذا اختل الاسد ولم ينفع له لانه لا ينفع الشرك عمل قالت الا لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لينشرك اشركت ليحبب ولد من الخاسر قالت الا او اشرب احدث ما يعملون هو الاساس ولهذا كان الرسل كما سبق اول ما يفهمون دعوة توحيد ثم بعد ذلك يأمرون لبكة الشرائع اما ثاني التوحيد فإنهم لا يأمرون بالأوامر الأخرى لأن الأساس يقم ولم يتحق الذي تبنى عليه بقفة أوامر ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أما بعثه الله الناس قفة فقفة ثلاثة عشرة يدعو الناس إلى توحيد الى الى قبل ان يامرهم بالصلاه والزكاه والصيام والحج انما غمت يدعو التوحيد وترك عباده الاصنام واخلاص العباده الله عز وجل ثم فرضت الصلاه في اخر عاد اكه قبل الهجره ثمن قليل واما بقى أركان الإسلام والواجبات الأببات هو كذلك عن المحرمات إنما لما هاجر إلى المدينة واستقبل التوحيد ووجد مسلمين من يتحمل يدافع عنه يجاهد إليه ولذلك أبعث الله عليه وسلم اليمن قال له إنك تات أو من من أهل الكتاب فاليقل أول ما اليه إليه فهذا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فعليهم خمس صلوات اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله الله عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم وترد على قرائهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السبيل العظيم بدا بالتأكيد ولم يأمره أن يأمرهم ب الزكاة قبل ان يتفقد ويوجد أوحيد وقوله إن قوما من أهل الكتاب هذا فيه دليل على أن العالم تجرد فإن أهل الكتاب علماء ومع هذا يحتاج إلى من يدعوهم اليه فامر يد هو الأساس الذي فيه الملة ويستق عليه وتتحق به ربودية الله سبحانه وتعالى أما الاطرار بربودية دون الالتزام قادت وحده لا شريك، فهذا لا يفيد صاحبه شيئا مع أنه هو الذي له علماء الكلام جعله جعلوه هو المطلوب ولم يلقوا الى الالوهيه شأنهم في ذلك شأن المشركين الأولين أسأل الله العافيه والمثل كما تبين هو إفراد الله جل وعلا للعباد يعني أنواع العباد الكثيرة التي الله سبحانه وتعالى لأن لا شيء بغيره سبحانه وتعالى والعبادات أنواع كثيرة كما قال شيخ الإسلام في رحمه الله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله, الله من الأعمال الظاهره والباطنة العباده على اللسان ذكر الله تسبيحه تمجيده تفكيره وانواع الذكر وتكون العباده بالافعال الصلاه والصيام والحج وتكون العباده دلوقتي. وذلك وفي الخشيه والرغبه والرهبه والإنابة والترف إلى غير ذلك من أعمال قلوب فالعبادة اسم جامع تات أقوال وتات اعتقادات قلوب وتات أعمال هذه هي العباد فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى لا دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر قالت ألق لإن صلاة ونصد ومحيايا وممات لله رب العالمين لا شريك وبذلك نفسه وأنا أول المسلمين قالت ألا لي ونحر وقرن النحر والذبح والنصد مع الصلاة دل على أنه عباد الذي يذل الله من قبور او جن او عويذ يدحون لهم على وجه الركوع فهيم هذا شرك نف يخرج من المله ولا حول ولا لا, لا بالله العلي العظيم التوحيد اذا فقد اذا فقد فانه يثان الدنيا والاهل. كما قال جل وعلا. لما ناظر ابراهيم التوحيد. ونهاهم عن الشرك. سواك. هددوه بآلهات. هد. هددوه بآلهات. هد. وانها تقره. وهو عليه الصلاه والسلام. قال ولا اخاه به. الا إلا يشاء ربك وسع ربك شيئا علما افلا تذكرون وكيف اخاف ما اشركت ولا تخافون ان اقتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاين الهريب احق الامن ان تعلمون قال تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك أم الأمن وهم مهتدون وهو عليهم في وسط بين لهم انه لا يخف غير الله عز وجل وان من رخوفه على الله ولم يخف من سواه خوف العباده فإن فانه لا يضره شيء مهما ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا الامر بيد الله قد يضرك ولكنه لا يضرك بحقيقه انما هو سبب يجعله الله للضرر او يجري الضرر على يديه واما انه يملك الضرر ويملك النفع هذا انما هو لله سبحانه وتعالى ما فضل الذين امنوا امنوا المراد به الايمان الكامل الايمان باليد الايمان بالعمل والايمان بالافعال والافعال لان لان الايمان كما عرفه اهل السنه والجماعه هو قول باللسان واثق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالماسي واساس الايمان وأصل الإيمان توحيد فلا يكون ايمان بدون بدون توحيد الذين امنوا ثم قال ولم يلبسوا انهم يعني لم يخلطوا ايمانهم بظلم بشرك المراد بالظلم هنا الشرك كما جاء في الحديث ان الصحابه لما قالوا هذه الايه قالوا اي هنا لم يظلم نفسه قال صلى الله عليه وسلم انه ليس بالذي انه الشرك الم تسمعوا الى قول العبد الصالح ان الشرك ظلم عظيم يعني لك الذي قال له يا بني لا تشرك آه. ان الشرك ظلم عظيم وذلك لان الظلم هو وضع الشيء بغير موضعه. هذا يجبره الجامع وهو ثلاثة قسم الاول هو المشر وهذا هو اعظم هو الظلم وهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى ان الله لا يغفر ركبه ويغفر ما دون ذلك يشاء ومن يشرب فقد عظيما. وفي الآية الأخرى تغل ضلالا مبينا. وأما النوع الثاني وهو ظلم العباد فهذا لا يغفره الله الا اذا سمح من له الحق. سمح المظلوم عن الظالم فان الله يعفو عن الظالم. اما ما لم يسمع المظلوم لا بد من أصل ولا بد نصرة المظلوم من الظالم إما في الدنيا وإما في الآخرة وأما النوع الثالث أو ظلم العبد لنفسه وذلك الذنوب والمعاصي لأن عبد إذا أو في والمعاصي فقد ولما إنه وضع في غير موضعها أنا لا يتضعها في الموضع الذي يليق بها وهو الطاعه والايمان والعباده فتنجو من عذابها عز وجل زك قد افلح من زكاها قد خاب من دساها اظلم العبد لنفسه هذا تحت مشيئته اذا كان دون الشرك او ان شاء غفر لصاحبه وان شاء عذبه بذنوبه كما ياتي الحاصل ان الظلم هو الشرك في هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم عن النوع الاول وهو الشرك ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ماذا جزاؤهم أولئك لهم الأمن أما المشرك فليس له أمن لا في الدنيا ولا في بلاه فهو في الدنيا المال والمال حتى لا إله إلا الله كما يصطح عليه وسلم أمر قاتل الناس حتى لا إله إلا الله فإذا قلتها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل المشرك في الدنيا لا اله والمال وهو ايضا غير امن في نفسه فعنده خوف من كل شيء قال الله جل وعلا انه من يشرك قال الله سبحانه و تعالى ومن يشرك بالله كانما خر من السماء فتخطب غير او به الريح في مكان سحيق فهو غير مستمر بقرارك وغير مستن بحياتي لانه مشرب اغسصه مو والاحزان ويخاف كل شيء لانه لم يعد الله عز وجل حتى يؤمنه هذا في الدنيا أما في الآخرة فإنه خالد خلد نار كما قال جل وعلا إنه من يشرب له حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصاه هذا هو المشرك امن أمن له لا في الدنيا ولا في الاخره أما الموحد فإن له الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الشرك أولئك الامن وهم مهتدون لكن الأمن للموحد ألق أمن مطلق ومطلق أمن أما الأمن المطلق فهذا هو الذي لا خوف معه أبدا وهذا إنما يكون لمن حق التوحيد كما في الحديث أن من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بحديث الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكفرون ولا يتبعون وعلى رب يتوفون قال الا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون الذين هم بآيات هم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يثماءات وقلوبهم وجلة أنهم إلى رب راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا يساد أولئك هم الذين ألقى أوحيد فنالوا من دنيا الدنيا والآخرة الأمن الذي لا خوف معه وأما مطلق الأمن فهو الأمن الناف وهذا يحصل للموحد الذي لكن عنده ذنوب من الخير والشرف فهذا عنده أمن عنده مطلق أمن لأنه لا يخلي ولكن يعذب بها فعنده مطلق أمن يعني أمن الناف لكن ماله ما الى الجنه وهو ايه كما شئت ان شاء الله عذبه بذنوبه وان شاء غفر له واذا عذبه ادخله في النار فانه لا يخلد فيها كما يخلد الكفار بل انه يخرج منها ويدخل الجنه فماله الى الجنه فهذا ايمان فهذا هو نار لما عنده من كبائر الذنوب التي دون التي افتح في المثال أورفنا الكتاب الذين صحينا من عبادنا أورفنا الكتاب الذين صحينا أي اخترنا من عبادنا وعم هذه الأمة ثم أورفنا الكتاب الذين صحينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقصد ومنهم سابق إرادة من الله ذلك والفضل جنات أدني يدخلونها وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها أريح آخر الآيات ذكر أنهم ثلاثة أهل الإيمان والموحدون ثلاثة اولهم أولهم ظالم لنفسه وهو الموحد الذي يكون عنده شيء من الخير دون الشرك هذا ظالم لنفسه وهلك المشيئة لكن معاله إلى الجنة في النهاية والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك الرماد وقد يخطئ او يفعل شيء من المكروهات فهذا مقتصد وهذا من اهل الجنة وفوقه أبقى العليا وهم الذين حق التوحيد تحقيقا كاملا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم الخيرات وهؤلاء هم الذين حق توحيد تحقيق كاملا فهؤلاء لا ينالهم عذاب ولا ينالهم خوف لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن الله لهم الأمن أولئك وهم مهتدون الناس إذن بالنسبة توحيد على ثلاثه القسم الأول من لا توحيد له أصلا وهذا هو المشرك وهذا خالد مخلد مرحائه في الدنيا والاخره لا يزول عنه الخوف أبدا الثاني من معه دنار فهذا له أمن النار لكن مآلوا الى الجنة الثالث من معه توحيد وهو الذي حق توحيد فهذا له امن امن فهذه الامور ينبغي المسلم ان يعرفها وهذه درجات الموحدين ظالم لنفسه ومقصد وسابق عراق وكلهم في الناس ابني يدخلونها لكن منهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب ومنهم من يدخلها الحساب وبعد العذاب فان الحساب كما جاء في الان في من الناس من يحاسب حساب تقرير فقط وهم المشركون والكفار عاسبون حساب به بذنوبهم، هم يؤمروا الى النار ومنهم من يحاسب يساب. فهذا من اهل كما قال تعالى فكما سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقمو الى له مسرورا ومنهم من يناقل الحساب قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسابعون وهذا لا اهل الكبائر من اهل إنهم قد يناقبون ويعذبون كما سبق. الحاصل أن الدين هو أساس لله وهو قوام الدين ولدين لمن لا توحيد له والواجب على المسلم إذا من الله عليه بمعرفة يد أن يخاف من الشرك لان التوحيد هو الشرك والشرك واحد منه نوع مناف التوحيد من اصله او الشرك لك عبادة الله لاي نوع من انواع العبادة كما سبب هذا مناف التوحيد من اصله جي. ومنه ما هو مناف جدا كالرياء يسير وكاوة احمد الله ما شاء الله وشير لولا الله هو والحلف بالامانه ما اشبه ذلك فهذا نقلت يدك وصاحبه متعب بالعذاب لكنه لا يخلد في النار اذا عذب بها الله جل وعلا الله لا يغفر يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من العلماء من يغفر تلك اصغر تلك الأصغار لا يغفر هذا وإنما خلفه تلك الأصغار هل يغفر له ويغفر ما تلك لمن يشاء أو أنه يغفر بقوله إن الله لا يغفر ليشرك لي يتناوله الوعيد فأبد عذيب ولا يقلد في النار ولا يغفر له هذا الشريك اللي يعذب به عالي عمو إن الله يغفر شرك به على يا أهل العلم شرك الأصل هل لا بد من العذاب عليه أو من الذنوب التي دون الشرك شاء الله عذبه شاء غفر له وعلى الشرك لا ينهلوا به ولو أصغر لأن الشرك اصغر يجر إلى الشرك والعياذ بالله والشرك كما ذكر أن من العلماء من يرى أنه لا يغفر لا يخلد صاحبه النار على المسلم يحذر من الشرك ولا أحد أمن على نفسه من الشرك الخليل عليه السلام الذي يده وعذب في مقابل ذلك يرى عليه فهذا يخاف على نفسه من الشرك هل هذا البلد اذن وجنوبني وبني اعبد الاصنام رب انهن اوللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم خاف على نفسه من الشرك ولان المسلم او المؤمن كل ما قوي ايمانه قوي خوفه من الله عز وجل وخوف من الشرك نبينا صلى الله عليه وسلم قال يا مقلب القلوب والابصار نبهت لي على تقول له عائشه رضي الله عنها وانت اه يا رسول الله قال يا عائشه وما يؤمنني قلوب العباد بين اصبعين اصابع الرحمن الراسخون في العلم يقولون رب لا قلوبنا اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب آفوا على نفسهم من الجيد مع رسوخهم في العلم لأن القرين بيد الله سبحانه وتعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فننك قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كفرا ويمسي مؤمنا ويصبح كفرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المؤمن لا يأمن على نفسه يكون آئفاً على نفسه أن يصيبه ما أصاب أهل الفتنة وأهل الضلال أسيما في آخر الزمان فكثرت وكثرت الضلال وكثرت الافكار المنحرفة والأحزاب المتعددة وكل نريدك أن تاتمعه أن تتحذر وتخاف أن تنصرف عن دينك ما أنت عليه وتصاد ولا حول ولا إلا بالله هذا ولا وشوفيل لأن الوقت قد يضيق بقية الكلام وما ودل خير مما قال وأمل والحمد لله رب العالمين الله وسلم على صلى الله ورسوله نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين جزا الله شيخنا على هذه الكلمات النيرة الطيبة المشبعة بالاستدلالات العظيمة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونستميحه عذرا لبضع دقائق قبل الأذان بطرح بعض سؤالين أو ثلاثة نعم لا ما عندك من الأسئلة أهد جزاكم الله خيرا أحد الأسئلة يقول أحد الإخوة إن بعض الأحزاب المعاصرة تقول ان التوحيد يفرق الأمة فما تعليق ما عليكم على ذلك هذا لا يعرف نعم ألا قل من لا يعرف التوحيد هو الذي أمة وألف بينها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متشرية متفرقة متناحره متشدة فلما دعاهم الى الى الى الى به ظاهرا وبابا ألف الله بينك وبهم جل وعلا هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين بل بالمؤمنين وأي... وبالمؤمنين وأنلف بينك لو انفط الارض ما ألف بينك ولك بين او عزيز الحكيم ألف بينهم بماذا التوحيد وقبل ذلك متفرقين في عبادات من يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن ما يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد ومنهم من يعبد ومنهم من يعبد الصالحين. وكل فريق يكفر الاخر ويضلله. وكانوا متناحرين فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى التوحيد، وقصدوه فاروا امه واحدة وجمع الله قبعهم على الايمان الذي جمع الذي جمع صدر هذه الامه على التوحيد، والذي الذي يا لاخر الامه كما الامام مالك رحمه الله لا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لن يصلح ولا وأكيد الصحيحه واما وأما الأحزاب المنحرفه المنحرفة المضلله المضللة كل حزب آل أريحون. يقول أحد الإخوة هناك من يقول إنكم شغلتم الناس بكسرة الكلام عن التوحيد في كل مكان. والأمة مشغولة بهمومها ألا يكفي دراسة التوحيد في مدى عشر دقائق التوحيد ما, ما كفى الرسول صلى الله عليه وسلم عشر دقائق وإنما بق ثلاث عشرة سنة يدعو إليه ونوح عليه السلام بق السنة الا خمسين عاما يدعو التوحيد. توحيد لازم ان يبين للناس ولو كانوا مسلمين انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تتوب اليه شهاده لا اله الا الله ولو كانوا مسلمين علماء انه يبين لهم ويحذرون من الشرك ومن وقف شيء او يتوب الى الله عز وجل فما بالك والمشركين لابد من دعوة وهموم الامه لا تزول الا إذا التوحيد إذا قد يبزالت بإذن الله وأما إذا تتوش التوحيد إنها القبور يقول آخر إن, إن يعني استغافة بأصحاب القبور وقول مدد يا فلان واغثني يا فلان أن هذا لا يعد أن يكون توسلا فكيف تسمونه شركا الله سماه شرك وهذه التي قلتها اخوانهم من المشركين من قبل لا نعبدهم الا ليكون الى الله زلفا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع ويقول هؤلاء فهؤنا عند الله أذيهم مصد وشفعا عند الله وهم يعلمون انهم لا ينفعون ولا يضرون ولكن قالوا لانهم عباد ألم. ونحن مذنبون نحن بهم إلى الله كما يتطلب أصحاب الحوائج السلطان في وزرائه ومقربيه يشفعوا لهم قاس الخالق جل وعلا على المخلوق على الله عما يكون علوا كثيرة هذه الحلقة بيّنها الله جل وعلا في هذا شيخنا ما نصيحة فضيلتكم لمن لبعض الشباب الذين يتسرعون في الفتوى ولا سيما في المسائل المدلهمة التي يجب فيها الرجوع إلى علماء الأمة وكذلك استماع البعض إلى الفتاوى التي تنقل عبر الفضائيات عن بعض المفتونين الذين يتجرؤون بتحليل بعض المحرمات أو بالتهوين من شأن التوحيد الفتوى أجد ولا يجوز أن يدخل فيها إلا من هو متأحل لشروب الفتوى التي ذكرها أهل العلم ونص عليها أن يكون عالماً بكتب لا عالماً بسنة رسول الله عالماً باللغة العرب التي نزل بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه موابط في الذي يأخذ الحب كاب الله أو من سنة رسول الله مباشرة أما الذي لا تتوفر فيه الشروط فإنه يقعد من وفرت الشروط وياخذ خرج بالدليل من أقوال أهل العلم وأما الذين يفتون هم ليسوا من أهل العلم أو عندهم علم وليس عندهم خوف من الله أهل الظلال يجوز الرجوع إليهم ولأخذ به لأنها تضليل ولأنها تجر إلى الظلال وتقضي إلى خسار وهذه الفضائيات في الأمور ودخول من هم أهل الظلال أو أهل الفتوى من الفتن التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبث في آخر الزمان ولا حول ولا إلا بالله وحذرنا منها فعلى المسلم أن يرجع فيه أتوى في سؤاله إلى أهل العلم المعروفين بالعلم والمعروفين بتقوى سبحانه وقد يكون عالما لكنه لا يق لا ولا يخش الله ومنهم من يق ولكنه لا علم عنده انظر مثلاً إلى الذي ذكَّه ﷺ الرجل الذي تسعة وتسعين نفساً فإن الله أَعْلَم قلبه الندم. وحب الى الله. لكن استعظم ذنبه. لعدى الى عابد من العباد. الذي ليس عنده علم. هو تقي. لكن ليس عنده علم. فسأله انه قتل تسعا وتسعين ناسا. قال له من توبة? قال لا ليس لك توبة. الذي سبب جهله. قتله وكمل به المياه. قضى عليه وكمل به المياه. ثم ذهب الى عالم من العلماء فقال له انه قتل مئة نفس فهل له من كوبة فقال له العالم نعم ومن يحول بينك وبين الكوبة ولا بارض سوء اذهب الى ارض كذا و... فان فيها اناسا يعبدون الله يعبد الله معهم فتاب الرجل الى الله وخرج مهاجرا الى الارض ف... وادركه الموت خاصمت ملائكة الرحمة وملائكه العذاب. الله ارسل اليهم ان يحبقوا بينهم بان يحبقوا ما بين البلد. وقاسوه. ووجدوه الى الارض اخلته ملائك الرحمة. الله. ودخلين. انظر الى جواب العابد. وانظر الى جواب العالم. الفرق بينهما. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على فضل العالم على العابد وفضل على سائر القواد فإن ينير الكون والكاتب إنما يضيه لنفسه هذا الفرق بين العابد والعالم هذا إذا كان عابدا فكذا إذا كان فاسق أو لا يبالي بأوامر الله عز وجل ويحنس ولا حول ولا لا بالله في الفضائيات بغيرها لا إله شيخنا يعمد السؤال يقول يعمد بعض البعض إلى طرح سؤالا سؤال على بعض أو على كبار علمائنا والسؤال جيد والاجابه اجود واجابه مسدده يجيب أحد مشايخنا الافاضل بإجابات مسدده غير أن السائل يريد أن يصل إلى شيء وهو انه ياخذ تلك الفتوى المسددة الجيده فينزلها على زيد من الناس فيكتب عنوانا رد صديرة الشيخ فلان على فلان من باب الالزام وقد لا تلزم ذلك الشخص المردود عليه إنما هو يطرح السؤال لهذا الغرض مع أن العالم نفسه لم يذكر الشخص الذي يدعى أنه تكلم أو أنه قال ذلك الكلام وإنما صاغها ذلك السائل وما نصيحتكم للشباب الذين يتكلم بعضهم في بعض لمجرد الهوى أو, أو لمجرد الالزامات أو لمجرد الانتساب إلى جهات معينة العالم عليه أن يبين الحق فإذا سئل سؤالا وفصل له السؤال عليه أن يجيب على حسب السؤال كما الله من علم وكون السائل له غرض أو ينزله على شخص مسؤوليته عليه لا على العالم ولكن أنا استشعر العالم أن هذا السائل لا يسأل مسترشدا وإنما يسأل من أجل أن يسأل كل الفتحة إن العالم لا يجيبه وقد جاء أن العلم لا يذكر لكل الناس إذا خشي من الفتحة لا تخبرهم فيه إذا شعر العالم أن هذا السائل ليس جاد وإنما يريد أن يستخرج منه فض نزلها على من يريد ناس من يريد المستفد من الناس العالم لا يجيبه وله الحظ السؤال الأخير شيخنا ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين لا يوجد عندهم علماء وتوجد بعض الأشرطة والكتيبات فماذا يفعلون والحال هذه يستفيدون من الأشرطة والكتيبات لا عليها إنما يستطيعون بها ويستطيعون بها لكن لا يكون عليها ويتصدرون للفتوى ويصدرون الأحكام بناء على أنهم قرأوا أو سمعوا كذا لكن يستفيدون في أنفسهم فقط ولا يف إنهم فتوى أو يشرحون للناس أو يدرسون الناس وهم لم يبنوا على أصل من ولا كثير من العلم إنما فقط. هناك شطر من السؤال الذي قبله شيخنا نصيحتكم للشباب الذين يلزموا يلزمون إخوانهم بما لا يلزمهم لعله دخلت بعض الشياطين الجن والإنس بينهم او نحو ذلك فما نصيحتكم لهم نصيحه يتقى عز وجل وان يسعوا في الاصلاح وان يسعوا الى الحق ولا ولا يجوز لهم السعي في تفريق تشديد بل عليهم ان يسعوا بالاخلاص وتاليف الحقوق والنصيحه للمسلمين ان المسلم ناصح ظاهرا وباطنا أغش فيه لهذا الله عليه وسلم الدين النصيح قلنا لمن يا رسول الله قال لله وله لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالمسلم يكون ناصحا والناصح معناه خالص من الغش لا يكون عنده غش يا أدامه أو في أسئلة أو في مرادات ونيات يكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامت على الشباب أن يقبلوا على علم. على المشايخ المعتمدين معروفين بالعلم والتقوى أن يقبلوا على كلهم. ويتركوا نشر الفوضى بالمية ونشر الكلام والانتماءات والموالات والمعادات على الأشخاص هذا فرق وهو شدة الأمة ولا حول ولا الا بالله جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الإجابات المسددة ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته